فأنزلنا من السماء ماء فأسقينا وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم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 وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرٌ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرٌ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَّاءٍ مَسْنُونٍ فَإِذَا سَوَيْتُهُ وَلَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ فَقَعُوْهُ لَهُ سَاجِدِينَ فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس, إلا إبليس أبا أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين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 لها سبعة أبواب لها سبعة أبواب للكل باب منهم جزء مقصود إن إن المتقين في جنات وعيون, إن المتقين في جنات وعيون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 نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الأليم. ونبئهم عن ضيف إبراهيم 112. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل 115. نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبِمَا تُبَشِّرُونَ قَالُوا بَشَّرْنَاكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْقَانِطِينَ قَالَ وَمَن يَقْنُطُ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ قَالُوا فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ قالوا اننا ارسلنا الى قوم مجرمين الا اله لوط ان لم ننجوهم اجمعين الا امراته قدرنا انها لمن الغابرين فَلَمَّا جَاءَ أَلَنُقِنَ الْمُرْسَلُونَ قَالَ إِنَّكُمْ طَوْمُ كَرُونَ قَالُوا بَلْ جِئنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ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 كنتم فعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عليها سافلها وامطرنا عليهم حجارة من سجدين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 119. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين 110. وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين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 ان ربك هو الخلاق العليم ولقد اتيناك سبعا من المثاني ولقد والقران العظيم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 لَن عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ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 الساجدين وعبد ربك حتى يأتيك اليقين.